نعم انتهى العالم هلكت كل المخلوقات وتحقق قول ربنا جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كلهم فني بيوتهم خاوية وسيابهم بالية من الأوراق عالية ما الذي دمرهم عجباً ما الذي حصل أين كانوا وأين صاروا إنها أحداث العالم تتابعت عليهم حتى انتهوا ثم نفخ في الصور النفخة الأولى يوم ترجف الراجفة فصعقوا ثم نفخ النفخة الثانية تتبعها الرادفة فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلوا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقتنا الله بعثكم وهو الذي يبعثكم متى ويحاسبكم كيف يشاء فهو الذي لا مغير لحكمه ولا مبدل لقضائه رب واحد جل وعلا إذا حشر يوم القيامة كان نبينا صلى الله عليه وسلم معه لواء الحمد كل الأنبياء تحت لواءه هو إمام الأنبياء وهو خطيبهم يوم القيامة وخطيبهم. آدم ومن بعد كلهم تحت لوائه تدن الشمس من الخلائق فيعرقهم لكن أقوام يكونون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة القرآن يشفع لأهله والمتحابون في الله على منابر منه يؤتى برجل يوم القيامة وهو عار جسده خافق قلبه مضطرب النفسه قد بلغ منه العرب كل مبنى يوقف بين يدي الله فيسأله الله تعالى عن عمله ماذا عملت؟ ما هي قرباتك؟ فيقول يا ربي ما أعلم أن لي عمل لكنك آتيتني مالا فكنت أداين الناس يستدين مني فلان أو يأخذ منه فلان بضاعة ويؤخر ثمنها له أموال عند الناس فكنت يا رب أرسل عمالي ليتقاضوا فأقول لعمالي حطوا عن المعسر حطوا عن المعسر وأنظروا المعسر وتجاوزوا يأمر عماله أن يخففوا عن الناس لا تعنفوا عليهم في القضاء إذا رأيتم ضعيفا مسكينا فلا تعنفوا عليه ليقضي لكن تجاوزوا عنه ارضوا بنصف المال وسامحوه عن البعض الآخر خذوا وأعطوا يأمرهم أن يحسنوا قدر استطاعتهم أن يتجاوزوا فيقول الله تعالى له نحن أحق بالتجاوز منك نحن أحق بالتجاوز منك ثم يتجاوز الله الذي يسر عليه في الدنيا يسر على من يسر عليه في الآخرة من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن أنظر معسرا أو عمل عملا صالحا يسر الله تعالى له ونفعه يوم القربة يقوم المعسرون حفاتا عراتا غرلا وإذا الأقوام الذين أحسنوا إليهم يقومون كذلك لكن أولئك ينتفعون لما أنظروا وتجاوزوا عن هؤلاء من كان له مال اليوم على أخيه فليخفف عنه إن كنت تريد منه ألفا وهو معسر خفف عنه وقل لعل الله أن يخفف يوم القيامة عنه جاءك يشتري منك بضاعة فعدد راهمه فلم تكمل وهو في حاجة إلى هذه البضاعة خذ منه ما تيسر وحط عنه الباق وقل يا ربي حط عني يوم القيامة اقبل مني يا ربي ما يتيسر من صلاة ومن عملي وحط عني يوم القيامة الخلق عيال الله يعني مفتقرون إلى الله من العيلة وهي الفقر وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله إن كنتم فقر الخلق عيال الله وأحبهم إلى الله أرحمهم بعين إنظار المعسر والتخفيف عنه يخفف الله تعالى به عن هؤلاء في يوم الفزع الأكبر هؤلاء يوم القيامة لهم أحوال إذا فزع الناس وقاموا من أجداثهم إلى ربهم ينسلوا واقترب الوعد الحق وبكى الناس وسال عرقهم حتى تشرب منه الأرض في سبعين ذراعة هؤلاء خففوا عنهم يوم القيامة إن المقسطين يكونون على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأرض البيضاء يوم القيامة والناس في فزعهم وخوفهم المقصطون الذين يعدلون إن كانوا قضاة عدل وإن كانوا حكاما عدل وإن كانوا رؤساء عدل وإن كانوا ملوكا عدل الذين لا يقبلون رشوة لا ولا يميل في الميزان يمينا ويسارا لقرابة ولا لمحبه أو بغز لا يعدلون في حكمهم قاضيان في النار وقاض في الجنة ومن يعدل في حكمه عرف الحق فقضى به أما غيره ففي النار يعدلون إن حكموا في أهليهم عدلوا إن تولوا على شيء يحكم بين أولاده يحكم بين أبنائه بين زوجاته بين الناس الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا هؤلاء يوم القيامة يكونون على منابر من يوم القيامة في ذلك المقام ومع اشتداد الحر والعرق ترى أقواما قد رفع الله تعالى قدرهم وأعلى أعناقهم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة يشهد لهم كل شيء لأذانهم قال أبو سعيد الخدري يا الرحمن بن صعصعة قال إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك فأذنت فارفع صوتك بالأذان فإنه ما يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا رطب ولا ياس إلا شهد له يوم القيامة المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة كل هؤلاء يكون لهم عند الله تعالى شأن لأنهم صدقوا مع ربهم واستعدوا في دنياهم لآخرتهم فانتفعوا في المحشر قبل أن يدخلوا الجنة نفعتهم أعمالهم الصالحة وهم مقبلون على الله تعالى قبل أن يصلوا إلى جنته خل يا قوام الاستعداد فانتفعوا لما وقفوا بين إيدي الله تعالى ومن الناس يوم القيامة وهم قد قاموا من أجداثهم في خوف وفزع منهم أقوام يكون لهم يوم القيامة حاجة أن يخفف الله عنه أن يؤمن فزعه أن يضع عنهم من وزرهم يخفف الله عنهم دون غيرهم لأنهم كانوا في حاجات إخوانهم في الدنيا قال صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته فإذا كانوا في حاجات إخوانهم هذا مريض يحتاج إلى علاجه وهذا فقير يحتاج إلى مال وهذا شاب يحتاج إلى مساعدة في زواجه وتلك فتاة قد تعرض لها مغرض بأذى وهذا مغلوم يحتاج إلى نصره هؤلاء أقوام مباركون وجعلني مباركا أينما كنت فلما كانوا في حاجات الناس كان الله يوم القيامة في حاجاتهم ومنهم يوم القيامة أقوام يخفف عنهم لا لأنهم مؤدنون لا ولا لأنهم أنظروا المعسرين لا ولا لأنهم كانوا حكاما مقصدين لا وإنما لأنهم أقوام أصابهم غيظ فكضم أحدهم غيظة فلم يفض به غيظه إلى أذى ولا إلى ضرب وصراخ ولا إلى تعد يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كضم غيظا وهو قادر على أن ينفذه أغاضه صاحب أو رجل آذا أو زوجة أو ولد فكضم غيظة لم يضرب ولم يقتل ولم يسل دمى لكن كظم غيره من كظم غيره وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق يراه الناس جمع وقد رفعوا أبصارهم إليه من هذا؟ ما هذه الكرامة؟ من هذا؟ ودعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلاق حتى يخيره من الحور العين ما شاء وحق له ذلك إذ كظم فيها هؤلاء القوام ذكرهم نبينا صلى الله عليه وسلم أنهم يصلح حالهم يوم القيامة وذلك أنهم استعدوا لها قبل مقدمهم إلى ربهم جل وعلا إن لم يستعد الإنسان بعمله ويخبئ لآخرته ويتزين للقاء الله تعالى وإلا والله لن ينفعه مال ولا ولد إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين ميقاتهم أجمعين كلهم الملوك والمملكون والرؤساء والمرؤوسون والأغنياء والفقراء كلهم إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين ترى دليلا ومكسرا ترى هامان أين وزارتك ترى قارون أين مارك تنظر إلى الوليد بن المغيرة أين ولدك الذي تفاخرت بهم يا أبا لهب أين عزك وفخرك تبت يدك تلتفت إليهم جميعا فترى ملوكا عظاما قد دلوا وانكسهم وترى الأنبياء والمرسلين قد رفع الله قدرهم وأعلى منزلتهم ترى لهم عند الله تعالى مكانه وترى الصالحين تلتفت في المحشر فترى أقواما أحببتهم ولم ترهم ترى الأنبياء ترى أبا بكر وعمر وعثمان وعلي تنظر إليه بعدما قرأت سيره وامتلأ قلبك بحبهم فإذا الله يجمعك في المحشر معه إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعي يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا كلهم آت يوم القيامة إلى ربه فردان يفر المرء من أخيه يود أحدهم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لطا لا ينفعك يوم القيامة إلا عنه هو الذي يرفعك أو يضعك إن الله يوم القيامة لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ينظر إلى قلبك إلى إيمانك إلى صدقك ينظر إلى عملك هذا الإيمان لما استقر في القلب ماذا أثر في عندك ولكن انظروا إلى قلوبكم وأعمالكم إن استعدادنا للقيام من أجداتنا يوم القيامة وتهيؤنا للقاء الله وتزيوننا للعرض على ربنا والذي يجعلنا يوم القيامة نقف آمنين لا يحزنهم الفزع الأكبر لا. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون هؤلاء يقال لهم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزولا من غفور الرحيم ليست العبرة بالإيمان بذلك فحسب إنما إذا انتهى العالم وفني كل شيء ولقينا الله تعالى وقمنا من أجداتنا ينظر المرء عندها هل كان إيمانه حقيقة أم مجرد الدعاء في دون أن يحقق ذلك البعض